الوجه الثاني يبدأ حالا وايلة مدينة على شاطئ البحر في منتصف ما بين مصر ومكة موجو مستعجم الجزء الاول صفحة مائتين وسب عشر وانشد ابن الاعربي مدة ايل فانكم والملك يا اهل ايلة لك المتأبى وهو ليس له أبو والوشاة ضرابوا الدنانير ويتأكل يأكل بعضه بعضا من حسنه انتهت الحاشية عين وصنعاء اسم قديم ولم يستعملوه إلا في هذا البلد ولم يقولوا امرأة صنعاء ولا غير ذلك فيجوزوا أن تكون كلمة موضوعة لم يستعمل منها مذكر ويحتمل أن يكون أصلها أن تجري على أفعل وترك استعماله كما قالوا ذرع حصدا ولم يقول حديد أحصد ولا ريب أنها سميت بذلك لما يسمع فيها من البرود وغيرها وهي مندودة ولا تجيء مقصورة إلا في الضرورة قال الشاعر خليلي من عليا هلال بن عامر بصنعاء عوج اليوم وانتظراني وقال الراجز في القصر لابد من صنع وان طال السفر البيت السابع صبحته بسلافة صبحتها بسلافة الخلطاء والندماء عين السلافة الاولى مراد بها الخمر واشتقاقها من قولهم سلفة اي تقدم ويقال ان ذلك معني به اول ما يسيل منها اذا اعتصرت ويقال هو ما بدر منها من غير عصر ثم كثر ذلك حتى سموا الخمر سلافة وقالوا سلاف الحبيب يريدون خالصه ومتقدمه والسلافة الثانية على معنى الاستعارة جعل الذين صبح بهم هذه السلافة سلافة من خالط ونادم اي افضلهم حاشية قال المرزوقي يجوز أن يكون أرادا صبحت الخمرة بأخلاق لهم خالصة كريمة طيبة كالسلافة ويجوز صبحتها بخلصان الإخوان انتهت الحاشية وهذا من قول أبي نواس الراح طيبة وليس تمامها إلا بطيب خلائق الجلاس حاشية الدوان صفحة 295 انتهت الحاشية البيت الثامن بمدامة تغض المنى لكؤوسها خولا على الصراء والدراء صاب يقول تساعد المنى الكؤوس على الصراء بالزيادة فيها وعلى الضراء بإزالتها حتى تزيلها حاشية وهذا لفظ المرزوقي كما في ضاء انتهت الحاشية عين المدامة الخمر وقوله بمدامة بدل من قوله في البيت الأول بسلافة لأن البدل قد يرد معه العامل فيقال مررت بأخيك بالربل الصالح والمدامة قيل هي من أديمت في الدم أي تركت فهذا من دام يدوم وقال سميت مداما ومدامة لأنه يدام بها على الشرب أي دار ومنه اشتقاق الدوامة لدورانها وكل شيء استشبته فقد است وكل شيء استشبت استثبته فقد استدمته ويقال استدام القوم اذا استداروا قال الشاعر اذا فزعوا لصاعقه اتتهم راوا اخرى تحرق حاشية البيت لجرير ديوانه صفحة خمسمائة وثلاث عشر وروايته فيه اذا اوقعت صاعقة عليهم وكذلك هو في اللسان مادة دوما انتهت الحاشية والخول اصله ما يملكه الرجل مما خوله الله واصل ذلك في العبيد والإماء والإبل ثم استعير ذلك في جميع الأشياء وهو في البيت مستعار حاشية قال المرزوقي في قاف والخول جمع خائل وأصله الراعي يقال هو يخول على أهله وهو قول الفراء كما في ضاء وفيها كلام المرزوقي هذا وقال وقال غيره هو من التخول أي التمليك فعلى الوجه الأول كما يقول ابن المستوفى أراد تغضي المنى وقد غضبت لأصحاب كؤوسها كيف يتصرف فيهم غيرها من نحو الفكر والهم وعلى الوجه الثاني أن المنى تصير مملوكة لهم يتصرفون فيها في حالتي صرائهم ودرائهم فيتمنون ضروب الأماني وهذا يحكيه معظم من يشرب الخمر وقال أيضا وفي نسخة أي تصير الأماني خولا لكؤوسها فيظن شاربها أنه أغنى الأنام وأنه خول كل شيء كما قال وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير انتهت الحاشية البيت التاسع راح إذا من راح كن مطيها كانت مطايا الشوق في الأحشاء الراح الأولى الخمر وهي من ذوات الياء لقولهم رياح في معنى راح ومنها اشتقاق الأريحي والاريحية وبعض الناس ينشد قول امرئ القيس كأن مكاكية الجواء غدية صبحن رحيقا من رياح مفلفل حاشية رواية البيت المشهورة في معلقة امرئ القيس صبحن سلافا انتهت الحاشية وكأنهم اذا استعمل الشيء بالواو والياء فرقوا بتبديل احداهما من الاخرى ليكون ذلك اقل لللبس لانهم لو قالوا رجل اروحي لالتبس بالنسب لانهم لو قالوا رجل اروحي لالتبس بالنسب الى اروح إذا قلت هذا أروح من هذا وهذا ظليم أروح فيؤثرون الفرق في كثير من الكلام إذا وجدوا سبيلا إليه والراح الثانية جمع راحة الكف فأما الراحة من التعب فقد جاءت بالهاء وبغير الهاء وهذا البيت أنشده الفراء على الوجهين ما لك لا تنحم يا فلاح حاشيه في الاساس نحم الف نحم الفهد نحيما صوت والحمال ينحم ويستعين بنحيمه على حمله وكذلك نازع الدلو ثم ذكر البيت وقال ورجل النحام بخيل إذا سئل نحم وفي اللسان ذكر البيت أنشده ابن بره على الرواية الثانية وأنشده أبو عمر على الرواية الأولى وقال فلاحة اسم رجل انتهت الحاشية إن النحيم للسقات راحة ما لك لا تنحم يا فلاحة إن النحيم للسقات راحة وبعضهم ينشد يا فلاح إن النحيم للسقات راح فأما قول الآخر ولقيت ما لقيت معد كلها ونسيت حاشية البيت للجميح بن الطماح الأسدي كما جاء في اللسان مادة روحة وروايته فيه وفقدت راحي وهي أيضا رواية نسختينون وباء وقال الراح لارتياح والخال لاختيال والخيلاء فقال به وخالي أي اختيالي انتهت الحاشية ونسيت راحي في الشباب وخالي ولقيت ما لقيت معد كلها ونسيط راحي في الشباب وخالي فيقال إنه أراد بالراحي الأريحية وبالخالي الخيلاء وقوله كن رده على جمع الراحة وإذا جاء الجمع ليس بينه وبين واحده إلا الها جاز فيه, فيه التأنيث والتذكير فيقال على هذا الراح ملئ من عطائك ويجوز ملئت على قول من قال النساء قامت ومن قال النساء قمنا قال الراح ملئنا والمطي جمع مطية وقيل إنها سميت بذلك لأن مطاها يركب أي ظهرها وقيل سميت بذلك لأنها يمطى بها السير أن يمد ويقال للذكر والأنثى مطية حاشية قال الصولي في شرح البيت يعني أن شاربها يرتاح ويشتاق أحبابه فكأن الكوس كانت مطايا لهذا الشوق حملته حتى أدته والراح الخمر لارتياح شاربها وفي قال ابن المستوفى وفي نسخة كانت مطايا الشوق في الاحشاء يعني انها حملته بعد ان كان ساكنا فحركته وبعثته الى الشائق وهذا مثل قوله ماء الملام وماء بكائي لما جعل الأكف مطايا الراح جعل الراح مطايا الشوق ويجوز أن يكون حملته لترحله عن الأحشاء بمعنى أنها تنسيه حملته لترحله عن الأحشاء بمعنى أنها تنسيه وقال ابن المستوفى في آخر كلامه وقل لما تقع استعارته مستهجنة رذيئة وقد وقع منها في هذه القصيدة جملة انتهت الحاشية البيت العاشر عنبية ذهبية سبكت لها ذهب المعاني صاغة الشعراء أي عنبية الأصل ذهبية اللون يقول. هذه الخمر مما اعتصرت من العنب ولونها لون الذهب وقد بالغت الشعراء في وصفها حتى اختاروا لها معانيا والفاظا كأنها سبائك الذهب وهسبكت أذابت البيت الحادي عشر أكل الزمان لطول مكث بقائها ما كان خامرها من الأقضاء حاشية لم يرد هذا البيت في شين ولام ودال وضاء وجاء في نسخة الباء ونون من التبريز وفي من الصلي وروايته فيها بطول مكث بقائها انتهت الحاشية البيت الثاني عشر صعبت وراض المزج حاشية في ضاء قال الصولي ويروى وراض الماء ولم أجد هذه الرواية فيما بين يدي من نسخ الصولي انتهت الحاشية سيئ خلقها فتعلمت من حسن خلق الماء صعبت وراض المزج سيئ خلقها فتعلمت من حسن خلق الماء ثاني عشر صاب يقول هي شديدة قوية والماء لي فإذا مزجت به أخذت من لينه حاشية قال ابن المستوفى أخذه من قول أبي نواس ألا دارها ألا دارها بالماء حتى تلينها قلنا تكرم الصهباء حتى تؤينها انتهت الحاشية فسهل شربها البيت الثالث عشر خرقاء يلعب بالعقول حبابها كتلاعب حاشية س ودال كتلاعب انتهت الحاشية الافعال بالاسماء خرقاء يلعب بالعقول حبابها كتلعب الأفعال بالأسماء عين الخرقاء التي لا تحسن العمل من النساء فاستعار هذه الكلمة للراح ولعلها ما وصفت بالخرق من قبل الطائي ثم ذكر مع ذلك أنها تحسن اللعب بعقول الشرب كتلعب الأفعال بالأسماء يريد أنها تغيرها من حال إلى حال فترفعها تارة وتنصبها أخرى صاد والحباب طرائق الماء فيها إذا مزجت البيت الرابع عشر وضعيفة فإذا أصابت فرصة حاشية لام قوة ضاء هائسين قدرة وجاء فيضاء أيضا ويروى غفلة وفي دال فرصة الضعفاء انتهت الحاشية قتلت كذلك قدرة الضعفاء وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء ص يقول الخمر على شدتها ضعيفة ليس لها بطش فاذا اكثر منها قتلت وقوله كذلك قدرة الضعفاء يعني ان الضعيف يعمل الشيء بفرق فهو لا يبقي مخافة ان يعطف عليه فلا يكون فيه فضل للمقاومة حاشية وقال السوري في شرح وقد ألم في هذا بقول جرير في النساء قصيره في الخمر يسرعن ذا حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركان حاشية انتهت الحاشية والفرصة الخلسة وقد ألم بقول الشاعر ضعائف يقتلن الرجال بلا دم فيا عجبا للقاتلات ضعائف حاشية نسب ابن المستوفى هذا البيت الى عمارة ابن عقيل وقال وإلمام أبي تمام ببيت عمارة أوضح من إلمامه ببيت جرير انتهت الحاشية البيت الخامس عشر جهمية الاوصاف الا انهم قد لقبوها جوهر الاشياء عين ويروى جهمية الوصاف حاشية كذا رواها المرزوقي في كتابه وكذلك جاءت هذه الرواية فيها سين انتهت الحاشية وهو اجود من الاوصاف لقوله لقبوها فاعاد الضمور الى المذكورين فهو احسن من الرواية الاخرى وهذا البيت مبني على ما قبله وهو نحو من قوله خرقاء يلعب بالعقول حبابها لانه اخبر عنها بالشيء وخلافه والجهمية طائفة من المتكلمين ينسبون إلى رجل يقال له جهم ومن اعتقادهم أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا ويلزنونه العقوبة على ما يفعل فتقع بذلك المناقضة والطائل من الصرف الخمر فكأنه قد ذهب مذهب جهم لأنه يجعل الخمر لا فعل لها ثم يزعم أنها أسكرته وشوقتها فيختلف خبراه عنها في الحال الواحدة وقوله جوهر الأشياء هذا ضرب من صناعة الشعر يسميه أصحاب النقد التورية وذلك أنه ذكر هذه الطائفة من المتكلمين ومن شأنهم أن يتكلموا في الجوهر والعرض فأوهم السامع أنه يريد الجوهر الذي يستعمله أصحاب الكلام وإنما يريد الجوهر الذي هو رونق الشيء وصفاؤه من قولك ظهر جوهر الشيء أي أن الأشياء ليس لها حسن إلا بالخمر وأصحاب المنطق يجعلون الجوهر الذي يسميه غيرهم الجسم فالأرض عندهم جوهر وكذلك الإنسان والفرس والمتكلمون المحدثون يقولون الجوهر الجزء الذي لا يتجز وهذا الفن من صناعة النظم مثل قول البحتري بيضاء تملخ في القلوب وتعذب حاشية ديوان البحتري طبعة استنبول الجزء الثاني صفحة 188 والبيت فيه ووراء تصدية الوشاة مالية بالحسن تملخ في القلوب وتعدج انتهت الحاشية فظاهر اللفظ يدل على أن تملخ من الملوحة وهو ضد تعذب وإنما أراد تملح من الملاحة فاتفقت له التورية المرزخي يقول كان جهم بن صفوانة يمتنع من أن يسمي الله تعالى شيئا ويعتقد أن هذه اللفظة إنما تطلق على المهدفات الجواهر والأعراض فيقول رقت هذه الخمرة حتى كادت تخرج من أن تكون عردا أو جوهرة وأن تسمى شيئا إلا أنها لفخامة شأنها لقبت جوهر الأشياء ويجوز أن تكون لعطقها وقدمها سميت أصل الأشياء وأول الأشياء حاشية كثر الكلام والخلاف في هذا البيت وتفسير مذهب جهم بن صفان فقال الصولي مذهب جهم الجحد وقلة التحصيل فيقول من رقتها تكاد لا تتحصل إلا أنهم على حال قد جعلوها جوهرا اي اصلا للاشياء يريد قدمها ونقل ابن المستوفى كلاما للمرزوقي يرد به على الصوري قال والذي نسبه الى جهم من الجحب وقلة التحصيل ليس بمذهب جهم والحق في هذا هو ان من, من مذهب جهم ابن صفوان ان يمتنع من أن يسمي الله تعالى شيئا فيقول أبو تمام هذه الخمر لرقتها لا يسمونها شيئا لكنهم لعتقها وقدمها جعلوها أصل الأشياء وجوهرها وهذا هو الذي لا يحوز غيره وقد بسطناه بأتم من هذا في تفسير المشكلات ونقل ابن المستوفى كلاما بالآمذي في هذا البيت يقول قد أكثر الناس في تعاة تفسير جهمية الوصاف وأقرب ما سمعت فيه أن جهما كان يقول إنه ليس شيء على الحقيقة إلا الله تعالى إذ كل شيء يبطل ويتلاشى غيره والأشياء كلها أعراض ألفها وخلقها وأظن أن أبا تمام أراد أن الراحة لرقتها عرض لا جسم وهذا مذهب قريب وقوله قد لقبوها جوهر الأشياء وهو الذي لم أرهم يصححون له تفسيرا إلا على الظلم لأنهما رأوا أحدا لقبها هذا اللقب وقد سمعت من يقول إنما أراد قدمها فإن من أسمائها الخندريس والخندريس القديمة ولعمري إنها قديمة ولكن ليست جوهرا للأشياء ولا هي أول لها وما زلت أسمع الشيوخ يقولون هذا البيت من وساوسه وتخليطه يقولون هذا البيت من وساوسه وتخليطه لأن الشعر إنما يستحسن إذا فهم وهذه الأشياء التي يأتي بها متت متنقلة ليست على مذهب الأولين والمتأخرين وفي قول الآمدي لأنهم ما رأوا أحدا لقبها هذا اللقب يقول ابن المستوفى ما أظن أبا تمام أراد به مواضعة الناس على هذا البيت لها ولا اصطلاحهم عليه وإنما أراد أن أصحاب جهم بن صفوان لقبوها بذلك كما أخبر أن أوصافها جهمية أخبر أنهم وصفوها بذلك ولهذا قالوا إن رواية جهمية الوصاف أولى لعادة ضمير لقبوها إليهم وقال ابن المستوفى وفي حاشية الكتاب الذي نقلته في صفر سنة تسع وثمانين بخط يحيى ابن محمد ابن عبد الله الأرزني الذي يؤثر من مذهب فيما سمعته من جماعة من المتكلمين أنه يزعم أن الأفعال كلها لله عز وجل وأنه لا فعل لأحد سواه فإن كان أبو تمام ذهب إلى هذا فلعله أراد أن الخمر قد جمعت المحاسن وأن الأفعال الحسنة كلها مضافة إليه وأن ذلك مسلم لها على ما يذهب إليه جهم من التسليم وإضافة الأفعال كلها لله عز وجل وأخيرا قال ابن المستوفى بعد أن أورد كلام الصولي والمرزوقي والآمدي وأبي العلاء المعري وغيرهم فصر كل عالم هذا البيت على ما أداه رأيه إليه والصحيح ما قاله الآمدي من قوله وهذا البيت مما عهدتهم يفوضون فيه وفي تفسيره فلا يصح إلا بالحدث والظن انتهت الحاشية البيت السادس عشر وكأن بهجتها بهجة كأسها حاشية ضاء ويروى وزهرة كأسها وفيها قال الآملي شبه الخمر بالنار والزجاج بالنور وإنما قال قيدا بيعاء لأن النار والنور لا يقومان بأنفسهما وكأنهما جميعا جمعا في إناء يمسكهما وهذا معنى جيد وهو مسبوق إليه وذكر ابن المستوفى قول البهتري يخفي الزجاجة لونها فكأنها في الكف قائمة بغير إناء وقال أبو نواس فكأنها خمر ولا قدح وكأنه قدح ولا خمر انتهت الحاشية نار ونور قيدا بوعائي وكأن بهجتها وبهجة كأسها نار ونور قيدا بوعائه صاد شبه الخمر بالنار والزجاجة بالنور قد اجتمعه البيت السابع عشر او ضنوة ضيضاء بكر اطبقت حبلا حاشية قال الصريب ويروى حملا انتهت الحاشية على ياقوتة حمراء او ضررة بيضاء بكر اطبقت حبلا على ياقوتة حمراء طاء حاشية لم تتقدم الاشارة الى هذا الرمز والكلام في ضاء منسوب الى الخطيب التبرزي انتهت الحاشية يروى أطبقت وأطبقت وانتصاب حبلا على الأول على المصدر وعلى الثاني على أنه مفعول به أي وضعت الحبل على ياقوتة حمراء صاب شبه الكأس بضرة بكر لم تثقب والخمرة بياقوتة حمراء فكأنها حمل في جوفها وهي حبلة بها عين يقال ذرة بكر وذرة عذراء أي لم يوصل إليها ولم تخرج من صدفتها شبهت بالبكر العذراء وقال قوم إنما قيل لها عذراء لأن الصدفة لأن الصدفة إذا فضت عنها وجد فيها ماء قليل فشبه ذلك بالدم الذي يكون عند افتضاد العذراء والفائدة في هذا البيت أنه جعلها عذراء وادعى لها الحبل وأعرف ما يكون الحبل في النساء وجمعه أحبال قال الشاعر وذاهية جرها جارم تبيل الحواض احبى لها وقد استعير الحبل للناقة وغيرها البيت الثامن عشر ومسافة كمسافة الهجر ارتقى في صدر باقي الحب حاشية سين الحزن وروات الأصل بها مشها انتهت الحاشية والبرحاء ومسافة كمسافة الهجر ارتقى في صدر باقي الحب والبرحاء المسافة الأرض البعيدة ويقال إنها مأخوض من سوف الدليل الترابة وهذا اشتقاق صحيح لأنه يفعل ذلك فيستدل به على الأرض إذ كان قد ميز ترابها من قبل لطول ما سلك في المفاوز وقد يحسن أن تكون المسافة من السواف وهو الهلاك وقوله كمسافة الهجر أي أنه تطول مدته وإن كانت قصيرة وبرحاء الشيط والوجد معظمه كأن هذه المسافة لبعدها لا يرجى بلوغ آخرها وشبه بعد طريقه ببعد المهجور لأن المهجور بعيد وإن قرب حبيبه منه البيت التاسع عشر بيد لنسل العيد حاشية سين لنسل الريح هاء باء لسير العيد ضاء ويروى لسير العيد في امليسها انتهت الحاشية في املودها حاشية سين وضاء وهاء باء امليدها د في ابرادها انتهت الحاشية مرتيدة حاشية سين وميم ما شئت انتهت الحاشية من عيد حاشية ميم ودال وضاء وهاءباء من هيد انتهت الحاشية ومن عدواء حاشية ضاء ويروى ومن عضواء وهي الرعدة د ومن عضواء انتهت الحاشية بيد جمع بيداء وهي الأرض المغفرة ولم يقول قفر أبيض أخذ أو أخذ من بادة يبيض إذا هلك كأنها تبيض الحيوان والعيد قيل فحل تنسب إليه الإبل وإليه ذهب أبو تمام وأصحاب النسب يزعمون أن العيد قبيلة من مهرة بن حيدان تنسب إليهم الإبل النجائب وقوله لنسل العيد يراد به النسل الذي ينسب إلى العيد لأن إضافة تتسع فأما قول ذو الرمة من العيدي قد ضمرت كلالة حاشية البيت على خوصاء تضرف مأقيها من العيدي قد لقيت كلالة ديوان ذو الرمة صفحة 440 انتهت الحاشية فيريد من النتاج العيدي او من الفحل العيدي في املودها اي في الامواس منها مرطيد مفتعل من اراد الارض يرودها اذا نظر ما فيها من المرعى عين وقوله من عيد العيد ها هنا يحتمل ان يكون من عيد الايام أي أن هذه المفازة تؤدي هذه الإبل وركبانها إلى خير يفرحون به ويحسن فيه حالها ويجوز أن يريد بالعيد هاهنا ما يعتادها من الأنضاء وهم الركبان لأنهم يسمون ما يعتاد الانسان اعيدا وعلى ذلك حملوا قوله ابط شر يا عيد مالك من شوق وايراق حاشيه البيت يا عيد مالك من شوق وايراق ومر طيف على الاهوال طراقي ومر على الأهوال طراق المفضليات الجزء الأول صفحة خمس انتهت الحاشية أي يا معتاد ويجوز أن تسمى المطية الرضية عيدا لأن الوحش تعتادها والعضواء البعد حاشية قال ابن المستوفى وحمله على الاشتقاق الثاني وحمله على الاشتقاق الثاني اولى لصحة المعنى به وفساد المعنى بالاول معه وقال قال الاسمعي العدواء على وزن الغلواء المكان الذي لا يتمئن من قعد عليه وهذا مع الراية هيد أولى وقوله مرتيد وما شئت ونحوها يقال في الأمور الصارة للشاقة نحو قوله تعالى وفيها ما تشتهي الأنفس انتهت الحاشية البيت العشرون مزقت ثوب عقوبها بركوبها والنار تنبع حاشية ضاء ويروى والنار تلفح انتهت الحاشية من حصل معزائي مزقت ثوب عقوبها بركوبها والنار تنبع من حصل معزائي عين العقوب يروى بضم العين وفتحها فإذا ضمت فكأنه في الأصل مصدر عكبا وإذا فتحت فكأنه وصف سمي به الغبار عكبا فهو عكوب مثل ضربا فهو ضرب ومن هذا اللفظ اشتقاق عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل وعكب حي من العرب في بني تغلب وقد سموا دخان النار عكوبا تشبيها بالغبار والأشبه بمذهب الطائي ضم العين في عكوب ليكون مشاكلا لضمة الراء في ركوب والمعزاء أرض غليظة فيها حصن والمكان أمعز والجمع أماعز جمعوه جمع الأسماء لأن الوصف في هذا الموضع ينبغي أن يجمع على فعل وقد قالوا معز في جمع معزاء وهو قليل وقوله والنار تنبع من حصل المعزاء نحو من قول ذو الرمة ديوان ذو الرمة صفحة 173 وروايته فيه وتهجيرنا والمروحام انتهت الحاشية يرحن بنا والمروحام كأنما يطأن منه على عجل جمرة انتهى انتهى الشريط الثالث البقية على الشريط الرابع